يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أ م الله ام الله الواحد ا ل ق ه ا ر ما تعبدون من دونه إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م وابا و ت ب ت ا ل ن ا س لا يعلمون يا صاحب السجن أ م ا أ ح د ك م ف ي س ق ي ربه خمرا و أ م ا ا ل آ خ ر ف ي س ل ب فتكون الطير من ر أ س ه فضي ا ل أ م ر الذي فيه تسلفيا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 سبع عجاف وسبع سنبلات خ ض ر و ا خ ر يا ب س ا ت يا أ ي ه ا الملا افتوني في رؤياي ان كنتم من رؤيا تعبرون قالوا أ ض ر ا ث أ ح ل ا م ه وما نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م بعالم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أ م ة أ ن ا انبئكم ب ت أ و ي ل ه ف أ ر س ل و ن يوسف أ ي ه ا الصديق أ ف ت ن ا في س ب ي بقرات سمانه ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذره في سنبله إ ل ا قليلا مما تاكلون يأتي من بعد ذلك ثم ي أ ت ي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ما قدمتم ل ه م إ ل ا قليلا مما تحصلون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عدو قال الملك ائنوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه م ا بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيفن عليم قال ما خفتن اذ راوتن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 أخنه بالغيب و أ ن ا ل ل ه ل ا يهدي كيد ا ل خ ا ئ ن ي ن و م ا أ ب ر ئ ن ف س ي إن ا للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ا رحب ر ي إن ربي غفور